بوك 2. تخي او ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون الجمل التابع باستعمال ان كان ما اذا كان الجمل التابع باستعمال ان كان Ma iza kan Jeg ved ikke om han elsker mig. La adri in kan yahubbunni. La adri in kan yahubbunni. Jeg ved ikke om han kommer tilbage. La adri in kan saya'ud. La adri in kan saya'ud. Jeg ved ikke om han ringer til mig. لا أدري, إن كان لا أدري إن كان سيخبرني. لا أدري إن كان سيخبرني. من هل إلسك معي؟ كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. إن كان حقا سيعود. كان حقا سيعود å han ringer til mig. En gan hakren, sagde Jo har Bironi? En ganne hakker, sagde Jo Jeg i mig selv, om han tænker på mig. Enille at der sag all lu mig i hver gannder, Jo faker Ru Fi. En ni, at mig selv om han har en anden. إني لا ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. أنا أتساءل ما إذا كان لديه ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان يكذب واحدة أخرى. ما إذا كان يفكر في حقاً؟ ما إذا كان يفكر فيها حقاً؟ منهن هائل أن ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ منهن سيرس الهن ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ أنا أشك ما إذا كان أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أنا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أنا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أنا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. ما كان إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. я твиглэр هن gifter إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. وان هن ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني مون هان skriver till ما إذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب لي مون هان ما إذا كان حقا سيتزوجني ما إذا كان حقا سيتزوجني